موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وَرُجُوهُ إِيَّامَ إِذِمْ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَيُّ فَعَلَ بِهَا فَاقِرَهُ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقِيٌ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وظن ان انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى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 يحيي <تصفيق> الموتى